For in the the القيم هلام بغير علم انت لهم نغا ام كافر او What? مَالِمُونَ في ظُلُمَاتٍ مُّبِينٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ الْأَفَئِدَةِ مَا لَكُمْ من الحكمة أن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 Alam terana n-fulk tanjiri fil bahrib nimman min وَإِذَا أَغَسِيَهُمْ مَوْنًا do bi illa kullu qad tar I'm <laughs>